الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعي ما زالت قراءتنا تتصل بوطى الإمام مالك بن أنس ورحمه الله فلنستمع للاقراءة القارئ معاذ بن عمرو قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى حدثني عمالك عن تهيم ان ابي طالب عن ابيه عن ابي غريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه فرجت من وجهه كل قطيئة نظر إليها بعينه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه فرجت من يديه كل قطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل إليه خريت كل خطيئة مجدها لله مع الماء أو مع آخر خطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب نعم هذا الحديث تكلمنا عليه وفيه بيان فضل الطهور وما يترتب عليه من مغفرة الذنوب الوضوء يكفر الخطايا فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة عملها بيديه وهكذا في إجليه فهذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الوضوء يكفر الخطايا قال عن, عن, اجنب اجنب عن ان رسول اللہ اللہ وسلم الناس, وضوءا الناس وضوءا فلم يجدوه الله اسی الله عليه وسلم بوضوء فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الهناء يده ثم أمر الناس يتوضعون منه قال أنس فرأيت الماء ينبر من تحت أصابعه فرأيت, فرأيت الماء ينبر من تحت أصابعه فتوضع الناس حتى توضعوا بالله المدني المجمل أنه سمع على غريرة يقول من توضع فأحسنه بؤه ثم قرج عاملا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمل إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى قصوتيه حسنة ويبحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا بما جاء أبو هريرة قال لي بثلاثة صواب وحدثني عمالك عن, عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن قتيبة ابن مسيح صحيح أنه سمع سعيد بن مسيح عن الوضوء من الغاق في الماء فقال سبيل إنما ذلك وجوء النساء وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن آرش عن أبي هريرة أن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جرب الكلم في إناد أحدكم فليرسله سبع مرات وحادثني عمالك انه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحطوا واعلموا واعملوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن نعم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أنس بن مالك بن النظر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والرسول دعا له بالبركة في ماله وولده فمات عن مال كثير ومات عن واثنين من الولد لما مات كان مجموعة أولاده مئة واثنان من الولد ومات له في حياته مئة من الولد فيكون مجموع أولاده مئتا نفس تزيد اثنان ببركة دعايا النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الصحابة من ولد له مثل هذا العدد أبدا يقول دفنت بيدي هاتين مئة من الولد ليس من ولد ولدي بل من ولدي ما من جنة جنائي من جنائي بس مئة دفنهم بيدي والذين تركهم بعده مئة واثنين من الولد يكون المجموع مئتين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويدل ذلك على أنه كان مزواجا نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر رأيت أنه سلم وقد حانت صلاة العصر يعني قربت فالتمس الناس وضوءا وضوءا فلم يجدوه العصر جاءت والناس داري تودوا مالقوا موية فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء جاء بوله موية في إناء صغير لا يكفي لجميع الصحابة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره هذا الماء الذي أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي لأن يتوضأ منه ثلاثة منه الثلاثة من يقضيهم لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء قليل لا يكفي وضع فيه يده الشريفة فصار الماء ينبع من تحت أصابعه قال أنس فرأيت الماء يفور كالقدر تغليه كأنفشن عين تجري فتوضع الناس قالوا في بعض الروايات كم كانوا يا أنس قال إلى المئة أقرب هذا الحديث فيه مسائل أولاً يعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآية من آياته الدال على صدقه ونبوته وأنه رسول الله حقا وصدقا الرسول كفف لما أدخل يده في الماء كثر الله الماء كثر الله الماء ويحكى أن صاحب اليمامة الذي ادعى النبوة من اسمه؟ مسيلة ظهر في أرض اليمامة وادعى النبوة فذهب الناس إليه فقالوا إن كنت رسول الله حقا فإن لنا بئرا قد نضب ماءها نضب ماء فاتفل لنا فيها حتى ننظر من أمرك ما رأينا من محمد صلى الله عليه وسلم وما كان بيكفر نبوة الرسول صلى لكن يقول أنا طوال آخر حاجة وراء فذهب لهم فتفل فيها فغار الماء الذي فيها يعني شوية الموجود كانت فيها نشت فكانوا يدخلون الدلو والآخر يستقون منها كل أهل بيت أو بيتين نوبتان فما خلاص الموية قلت في البير كانوا يقولوا الليلة الشراب على ناس فلان فيشربوا منها دلوين ثلاثة يملوا منها قلة قلتين والليلة يشربوا دين بكرا ناس فلان وفلان يشربوا منها لكن دائرين كثيرة. فقالوا له أطفل فيها فنضب ماءها ويبست حتى إن رجلا نظر فيها فقال إن الطين لكاد ييبس فيها الطين جواه قال بعد يومين يبقى ناش فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسئت لن تعدو غدرك لن تعدو قدرت هذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن نسمي ما يسمى بمعجزات الأنبياء بالآيات لأن المعجزة أن تفعل ما يعجز عنه غيره وقد تكون المعجزة على يد مشعوز يفعل شيئا يعجز عنه غيره لكن تسمية المعجزات بالآيات أبلغ لأنها علامات ودلائل على صدق الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام معجزاته كثير منها أنه كلمه الحجر كلمه الحجر والشجر أما تكليم الحجر قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مر على, رج على حجر في مكة أعرفه فلما قال السلام عليكم قال الحجر عليكم السلام ورحمة الله الحجر كان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وأحيانا يرد عليه السلام قال فجئت إليه ابن عباس يتكلم قال فقلبته ظهرا إلى بطن فلم يتلفظ بالشيء ابن عباس قال أنا مشيت ورى النبي صلى الله عليه وسلم وجئت للحجر السلام عليك حجر السلام عليك حجر السلام عليك حجر السلم عليه رسول الله فرد عليه السلام ومن معجزاته أنه اعتمر بأمره الشجر مرة من المرات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فلم يجد إلا شجرتين شجرة في أعلى الوادي وشجرة في أدنى الوادي فأخذ غصما من هذه وغصما من هذه فقال اتبعان بإذن الله فتبعتاه تمشيان خلفه كما تمشي الركاب شدر ثم قال لهم هكذا قال فانضمتا إلى بعضهما بعض وقضى حاجته خلفهما ثم رجعتا فلم تخطئ مكانهما كل شجرة في مكانها الذي كانت فيه أولا ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه حن الجزع إليه كان يخطب صلى الله عليه وسلم على الجزع وصنعت امرأة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا على ثلاث درجات من طرفاء الغابة من طرفاء الغابة فارتحل إليه صلى الله عليه وسلم فالجزع الذي كان يخطب عليه حن كحنين العشار فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فضمه فسكت سكت والحنين سمعه الصحابة طيب لماذا ساق الإمام مالك هذا الحديث في هذا الباب ليبين فضل الطهور وليبين أن الماء كان في الوضوء قليلا فكثره الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فصار كثيرا حتى توضأ القوم من عند آخره ثم قالوا عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر نعيم كان يجمر المسجد يعني شنو يبخر المسجد وتبخير المسجد فيه شرف وفي تعظيم لشعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ان سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ونعيم دائما يروي الحديث عن أبي هريرة فشيخه في الرواية أبو هريرة نعيم ده الكنبي جمر المسجد تعال عليه الصلاة والسلام شيخ في الرواية والعلم هو أبو هريرة قال سمعته يقول من توضى فأحسن وضوءه ثم خارج عامدا ثم خارج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإن وإنه تكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم إقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا هذا الحديث فيه عدة مسائل وأحكام أولا فيه وجوب إحسان الوضوء من توضع فأحسن وضوء وأن من أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء وبالغ في تجوئ جود وضوءه وأحسنه وبالغ في إحسانه له أجر عظيم ثم خرج عامدا إلى الصلاة يعني خرج بهذا الوضوء إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة هذا معنى إيش؟ خرج عامدا إلى الصلاة يعني يتعمد الصلاة ليس له غرض في المسجد إلا الصلاة لأنه ممكن واحد يكون عنده نية يقابل الزول دائر منه بروشا يريد ماذا؟ يريد مقابل الشخص يطلب منه الدين ده برضو إن شاء الله له عجر لكن ينقص من عجري بقدر مراده يقول لك بالله الجامعة إذا ما قد نمشي له كثير لكن مرات بنكون محتاجين لها الناس دارين منه وانحايا ما في طريقة نقابله منه في المس أثناء الدرس يسمى يسهل. ف فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة ماذا له عند الله فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة يعني من توضيت وضوء طيب أسبغت الوضوء وأحسنت الوضوء وخرجت لا تريد إلا الصلاة فأنت من ساعتك في صلاة فجلوسك صلاة في المسجد ومكثك في المسجد صلاة وأنت في أجر كأنك تصلي من حين خرجت إلى المسجد حتى تنقض الصلاة فيضاف هذا كله إيش؟ فإن صليت كان ذلك خيرا إلى خير وكان نافلة لكن الصلاة إنت من يومك بيتصلي من خرجت فأنت في صلاة وهذا من فضاء الوضوء كثير من الناس يقول لك دقيق يخي توضى من هنا يقول لك الله في الجامعة أولي. لا توضى من عشان يكون كل شيء يكون صحب لكن أحيانا النسان قد لا يمسك بيش بالوضوء فهذا يستحب له أن يكون قرب قربص نعم وإنه تكتب له بإحدى خطوتين حسن وبالأخرى تمحى عنه خطيئة فإما أن يزاد له في أجره وإما أن يمحى عنه شيء من خطايات دي تمسح ودي تكتب ودي تمسح ودي تكتب ودي تمسح هذا من فضل الطهور الذي اخبر به رسول الله فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يسع ما ما يجري بعض الناس اذا سمع يركض لا لماذا لان النبي صلى الله لك بالصلاه ما دمت تعمد الى الصلاه واحد ماشي قال له يا ما تمشي سريع عشان تلحق الصلاه قالوا أنا في الصلاة أنتم ما عارفين الحاصل أنا يوم من يوم, يوم ما قمت أنا في الصلاة شهد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك دائما الرسول لما يقول لك ما تعمل كده يوريك ما تعمل كده لي قال فلا يسعى فإذا سمع أحدكم لقامة فلا يسعى قال العلماء لأنه في صلاة من حين تحرك وهو على وضوء معلش لو ما متوضي ممكن الوضع يختلف لكن مدام انت متوضي انت في صلاة ما في فرق بينك وبين الزور الكبر الا من حيث القضاء وعدفات وركعة وكزم عليك ده مسبوك انت مسبوك هو ما مسبوك لكن في الاجر سواه فان اعظمكم اجرا ابعدكم دار كل ما يكون بيتك من الجامع بعيد اجرك اعظم لانه يرفع لك درجه وتحط عنك ايش خطيئة. كثير من الناس يقول لك والله انا لي بيت جنب الجامع يعني في هنا والثاني جو <تصفيق> الأجر أعظم في, في أي شيء في بعدد كثير من الناس برضو يقول لك يا أخي الطريق والدنيا ظلمة ودائرين لنا كهرباء في الشارع سنة الواحد ماشر الجامع يشوف النور والحفر والكلاب وكذا والناس لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التامي يوم القيام واحد قال له الله يبضى العمضة فيه وفاهم الحديث كيف عيدوا لينا تاني شان أصلا قلت له النبي قال بشر المشائين في الظلمين بأي شيء يبشرهم بالنور التام يوم القيام نورهم يسعى ها بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائن سأل الله يجعلنا وإياكم من هولا فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا يا أبا هريرة لماذا يا أبا هريرة ليس الواحد بيته بعيد أجر أعظم من غيره قال من أجل كثرة الخطى لأن الخطوة الأولى ترفع عنه خطيئة تحط عنه خطيئة والأخرى تعطيه حسن هذه حسنة وهذه تمح عنه سيئة وعيحي ابن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن الوضوء يسأل عن الوضوء من الغاية بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء يعني الوضوء يعني كان سعيد يستحب الاستجمار ولا يستحب الاستنجام بالماء لكن جمهور الأمة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 فليغسله سبع مرات في رواية إذا ولغ الكلب لأن الكلب يقال ولغ يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه إذا شرب بطرف لسانه يقال ولغ وهو حقيقة الشراب من الكلب الكلب شربه ولوغا يقوم بالولوغ لكن جاء في رواية الموطة إذا شرب يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الإضافة في قول إناء أحدكم ملغات ملغات إذ أن غسل الإناء لا يتوقف على ملكه أكتب الكلام ده هو مهم جدا وهي يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يعني لو شفت كلب ولغ في معون والمعون محقك يقول لك سيبك ليش يعني الرسول قال إذا شرب الكلب في إناء من أحد فأضاف الإناء إلى من إلى الواحد منه فيقول لك كل ذلك يغسل معون الولغ فيه الكلب الحديث بيقول كده إذا شرب الكلب في إناء أحده فليغسله من صاحب الإناء الإمام بن حجر في فتح الباري قال الإضافة في هذا الحديث ملغات من حيث المعنى إذ أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكل لا يتوقف على ملكه يعني إذا شفت معه ولغ فيه الكل وانت لا تعرف الإناء لا تعرف صاحب الإناء فاغسله سبع مدام شفت الكل يشرف فيه ويستفاد من هذا الحديث نجاسة سؤر الكلب وده طبعا عندنا في المالكية ما فيه المالكين عندهم كل حي فهو طاهر كل حي فهو طاهر ولو كلبا أو خنزيرا عندهم علة الحياة علة الطهارة الحياة وعلة النجاسة الموت فكل حي طاهر لكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا مرد له ما ذي قال إذا شرب الكلب في إناء يحدق فليغسله دل على, أنه على أن سؤره نجس إذ لو كان طاهرا محتاج إلى غسل الإناء من ولوك الكلب والمالكين قالوا الغسل تعبُّدين تعبُّدي ما هو لأجل النجاسة سبع مرات يغسل المعون كم مرة سبع مرة وهذا يدل على أن نجاسة الكلب غليظة لا يكفيها مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة بل سبع مرة إحداهن هذا يدل على شدة نجاسة وكان الامام احمد بين وبين بعض العلماء في ولوغ في في الكلب شيء فلاحس الكلب رجل هذا العالم الذي كان يقول ان صور الكلب شنو طاهر فتقزز منه وقام من المجلس بيت بيام بالعمل أنه العالم وإن كان يجادل في أنه ما نجس طاهر لكن أول ما لحس فكر عينه قام ليغسل المكان الذي لحسه فيه فقال له الإمام أحمد إذا كان سؤره طاهر فلماذا قمت تغسل ثوبك منه فحار جوابا وحسي زور الكلب كان جاو جنبه تدقى يمشي منه جاي ولو مدى لسانه عليك انت تنطهناه لعجل ايش انك تعتقد نجاسة ايش الصغرة نجاسة الصغرة طيب طيب لماذا ذكره في كتاب الوضوء هذا الحديث الامام مالك لوجوب غسل الاناء من ايش من ولوغ الكل وعدم الوضوء بهذا الماء الذي ولغ فيه عند مالك طبعا ما متنجس لكن يقول مراعاة للخلاف يكره الوضوء بش بالماء الذي ولغ فيه الكل لكذا قال وكره ماء استعمل في حدثه أو حلت فيه نجاسة ولم تغيره أولغ أو فيه كلب ومشمس بقطر حار المالكين عندهم المويل فيها الشريب منها الكلب مكروها الوضو بها لأنه أصلا هم بيروا نجاسة الكلب ولا نجاسة سورة الكلب ولا أن الماء الذي ولغ فيه تنجس لكن قالوا مراعاة للخلاف فيناس قالوا ما يتوضع وحدين قالوا الوضوء لا يصح فالمالكية مرعاة للقلب بأن الوضوء لا يصح من المال الذي ولغ فيه الكل قال الوضوء به مكروه ثم قالوا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا استقيموا على ما الله لكم وأوجب عليكم ولن تحصوا يعني لا, لا تستطيع أن تحصوا جميع الطاعات بل عليكم بالقصد وعليكم بما تستطيعون ولا تتنطعوا ولا تفعلوا ما لا تقدرون عليه هذا معنى استقيم ولن تحصل وأعملوا وخير أعمالكم الصلاة أفضل الأعمال التي يؤديها الإنسان هي الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الله أكبر لا يحافظ على الوضوء معناها في كل لحظة يكون على طهارة فهذا مؤمن أبو بلاد من أبي رباح النبي صلى الله عليه وسلم قال له سمعت خشخشتني عليك في الجنة سمعت حركة شبط شبط فقلت ما هذا للملائكة قالوا ده حاركة الشبط بتاع بلال في الجنة؟, في الجنة وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بالكلام اخوان الناس كانوا متواضعين الصحابة النبي شهد لهم بالجنة جنة عديد ما فيها اي شك ومع ذلك كان الواحد منهم اذا مات يبكي واذا كان حي يتواضع يؤتون ما آت وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعوا وما بشكر عمل ولا يقول أحد منهم إنه ولي من أولياء الله وأنه كذا وأنه كذا كانوا تواضعين لكذا ربنا بيكرمون يوم القيامة لكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بلال فقال سمعته خشخشة عليك في الجنة بأي شيء حصل لك ذلك فقال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضعت وما توضعت إلا وصليت ما كتب الله لي وكنوا توضي طوال أحدثت توضي توضيت أو صلي اثنين أربعة ثاني أحدثت توضي اتوضيت بصلي ركعتين ثلاثة أربعة خمسة تاني إذا أحدثت اتوضي إذا اتوضيت تصلي شوي واك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص الوضع اللي حصل لك ده بسبب داري ده غير الجهاد والعلم والفقه والتا وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم كل ده ما داخل حين. و هذه الأيام عندنا دورة علمية في مسجد السلام بالثورة ولذلك بقدر الإمكاننا أن نتجاوز قراءة باب يعني لأجل أن نتفرق لهذه المجالس وهي مجالس طيبة في قواعد الفقه الكلية والجزئية فنناشد الطلبة على من هذه المجالس والحضور والحمد لله كثير من طلاب يحضروا من أماكن بعيدة أنتم بالنسبة إليهم أقرب ما تكونون لأنه أنتم فيهم درمان بخلاف ناس آخرين فيأتوا من السلمة كبابيش كده مش الدحية والعلم التلاقيق بس أنا أخر میزاک الخیر والسلام علیکم